ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة، أدعوا إلى الله على بصيرة تدل أنا ومن اتبعني وسبحان الله، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداه الآخرة خير للذين تقوا أفلا تعقلون حتى اذا ليات الرسل وظنوا, وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء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 لا يخطئ ناظر أنعم النظر في كتاب الله تبارك وتعالى حقيقة أن هذا الكتاب الأعز الأجل طافح وملان من سير الأولين وأخبار الماضين يقتص ما جراياتهم ويعرض حكاياتهم ينصبها للمعتبرين ويرفعها منارا لاولي الألباب من عباد الله تبارك وتعالى ولذلك كان المستفيد الوحيد والأول والرئيس من درس تلكم المجريات والوقوف على تلكم الأحداث الماضيات هم العقلاء الألباء من البشر. هم العقلاء الألباء من البشر. لقد كان في قصصهم عبارة لاولي الألباب لقول الالباب على ان القران العظيم ايها الاخوه لا يختصر في اختصاصه هذه الاخبار الماضيه على ذكر الامم السالفه وما اتفق للنبيين منها والمرسلين من انباء وحوادث معجبه ومذهله احيانا مع اقوامهم كلا ليس القرآن مقتصرا على هذه الناحية وحدها بل إنه ريان أيضا بالتاريخ واختصاص أخبار الجيل الأول المبارك من هذه الأمة الجيل المؤسس وفي مقدمه خاتم النبيين والمرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا في كوكبة وزمرة من أصحابه الأبرار المظهرين القرآن أيضا ملآن من ذكر هؤلاء على أنه لا يعرض لذكرهم على نحو من التمجيد والتبجيل والاحتفاء وحده بل يعرض أيضا لذكرهم على نحو من العتب الشديد أحيانا والتثريب والتقريع أيها الاخوه ليقيم منهم لأنفسهم عبرة وعظة وللامه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولا أحسبني محوجا ولا ملزوزا أن آتي بطرف على سبيل الاستقراء ايها الإخوة فهذا يضيق عنه المقام ويحضر كلا منكم ومن كنا طرف لا بأس به من هذا المعنى كقوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين السياق الكريم ومعروفة الخلفية التاريخية التي نزلت عليها هذه الآيات لقد تنازعوا وتضاربوا أيها الإخوة من أجل المغنم فجاء القرآن مباشرة معقبا معلقا ومعلما ومصححا في أحد إن الذين تولوا منكم أيها الإخوة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعاني انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم استزلهم يسجل هنا خطا وخطيئة ايها الاخوه خطا وخطيئة بشكل واضح بشكل واضح الله هو المتحدث لا اله الا هو منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم كالغم الذي اصاب الكفار في بدر اصابكم في احد بسبب هذه المخالفات بسبب هذه المخالفات ونحو هذه الايات في خيبر ايها الاخوه في الخندق عفوا في الخندق الاحزاب هنالك بتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا القرآن طافح أيها الإخوة بأخبار المنافقين من الصحابة الذين كانوا اصحابا في الظاهر إلا أنهم ينطوون على دغل وعلى نفاق واقراوا سورة التوبة أيها الإخوة وايضا فيما يتعلق بالأحزاب في سورة الأحزاب منافقون وفي قلوبهم مرض القرآن ملحان القرآن لم يقل مرة إن الذين كانوا يكتنفون رسول الله هم كمل وصادقون كلهم لم يقل هذا قال فيهم وفيهم فيهم وفيهم وهم على طبقات وأنحاء ليسوا معنا واحدا وليسوا شيئا واحدا هذا تزييف أيها الإخوة تزييف وإدخال على الدين ما ليس منه هذا هو القرآن العظيم يتحدث الله يتحدث ليس الرواه وليس المخرجون وفلان عن فلان عن فلان عن فلان الله يتحدث حديثه القاطع الصارم الباتر لا إله إلا هو هكذا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قيل لم يبق معه إلا إثنى عشر إلا إثنى عشر عجيب هرعوا إلى القافلة هذا القرآن مصححا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لا حقل لهم هؤلاء ولا أدب لديهم حتم شديد وتسريب مؤكد مفضع أليس كذلك؟ هذا هو القوان الكريم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا اليحاذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية تسللون في الأحزاب أيضا في عوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحضا ثم وليتم مدبرين الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ الآية هؤلاء المخلفون هذا القرآن هذا هو القرآن أيها الإخوة في واقعيته لا يزيف أيها الإخوة لا ينظر إلى التاريخ والوقائع والأحداث نظره انتشائية تبجيلية تمجيدية نظرة أمثلة لأن هذه الأمثلة والتمجيد في غير محله كذب اختلاق نوع من التاريخ الزائف يضلل وعي الأمة يضلل وعي الأمة وبالتالي يوحر طريقها يجعل علامة الطريق غير ظاهرة غير مستبينه غير لائحة من المستفيد؟ سوف نرى بعد قليل من الذين يستفيدون من أمثال هذه الخطة وهي خطة جهنمية أيها الإخوة خطة إنجاز التعبير جهنمية ومحكمة ومخيفة جعلت هذه الأمة قروناً وإلى يوم الناس هذا تستغفل ويضحك عليها لصالح من من المستفيد أنا أقول لكم القبيلة الملعونة قبيلة المستبدين والطواغيت فقط الظلامة الذين يدوسون هام هذه الأمة ويغتلون حقوقها كيف؟ موضوع معقد معقد وطويل الشعوب والذيول لكن قد يلوح منه جوانب إن شاء الله بعد مضينا قليلا وبعيدا في الحديث بحول الله تبارك وتعالى هذا هو القرآن هذا هو القرآن قطة متوازنة لعرض الأشياء بصدقية تامة وكاملة احجب من هذا كله سورة النور التي أبت إلا أن تؤرخ أيها الإخوة وتخلد حادثة أنا أقول مروعة فظيعه مخيفة مزلزلة حادثة تورط جماعة من الصحابة الصادقين مع نفر من المنافقين يتزعمهم راس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول لعنه الله عليه الذي تولى كبره وباء باعظم إثمه حادثه الطعن في حرم رسول الله في عرض رسول الله وطبعا واضح جدا وبدهي ايها الاخوه انه لولا ان القران خلد هذه الحادثه لدفناها ما ينبغي يتحدث فيها احد إنك أثيم زنديق لماذا؟ من المستفيد؟ لماذا تتحدث أن بعض الصحابة طعنوا في عرضهم المؤمنين وأقيم عليهم حد القاذف نعم جلدوا على مرأة من الناس هكذا لم يبهرجوا لم وإنما جلدوا أيها الإخوة القرآن هو الذي فعل هذا خلده ليكون عبرة لنا منارة أيها الإخوة ضوابط وصوة وعلائم تعلمنا كيف نكون واقعيين وذوي صدق وصدقية في درس تاريخنا والتعاطي معه هكذا إخواني أكثر ما يغيظ ويبعث على الحنق والغضب أن تسمع أكاديمياً جامعياً أو مثقفاً يتحدث حديث الجهال أكثر من هذا أن تسمع متخصصاً في الفكر الإسلامي أو ما صار يدعى بالدعاء داعية مشهورا هذا لفظ عجيب شوي داعية مشهورا أيها الإخوة أو مفكر اسلاميا بل هناك احيانا احيانا ما يتفق أن يتحدث مدرس التاريخ الإسلامي أستاذ للتاريخ في الجامعة ويقول لك ما الفائدة من طرح هذه الموضوعات تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون شيء غريب اكثر هذا اكثر ما يغيروني وانا أزعم الان انه لا توجد امه متحضره على وجه الارض تفكر على هذا النحو اتحدى الفيلسوف والمفكر الروس الكبير نيقولا بيرديايف في كتابه The Meaning of History او معنى التاريخ قال لاحظ كما لاحظ غيره ايضا من هؤلاء الفلاسفه والمفكرين ان الامم في لحظات تدليها وانحطاطها ومكروثيتها وتراجعها يرهف فيها الحس التاريخي الفكر التاريخي الحس النقدي للتاريخ سبحان الله في لحظات الانحطاط وضرب مثلاً بسينكت أو بالقديس أوجستين قال هذا الرجل وهو طبعاً في القرن الخامس الميلادي استطاع ان يشيد بناء نظرية شاملة ومتكاملة لتفسير التاريخ ألقت بطابعها وبآثارها على كل من تلا معروف هنا في إنسان درس فلسفة التاريخ لا يعرف ما هي نظرية سانت أوجستين في تفسير التاريخ نظية لهوتية على كل حال لكنها شبه تامة آه. وفق مفروضاتها وفق مفروضاتها ومقبولاتها التي تأسست عليها لماذا؟ لأن القديس أوجستين عاصر انهيار العالم القديم وسقوط روما حدث مروع وكبير ارهف في حس التاريخ وفهم التاريخ والماضي وإعادة تفسيره وفق رؤيه لا وفق رواية فقط لا رؤيه في جين أيها الإخوة أيضا الثور الفرنسية الحروب النابولينية هنا في أوروبا ارهفت درس التاريخ وحس التاريخ إلى الغاية كما يقال أعروف هذا كل من درس تطور الفكر التاريخي بعد الثورة الفرنسية والحروب النابولية يا الله تطور جدا درس التاريخ في أوروبا. ابن خلدون في السياق العربي الإسلامي ابن خلدون وهذا ذكره في المقدمة بشكل فاقع وناصع. لماذا الرجل أصبح فيلسوفا للتاريخ هو أول فيلسوف تقريبا إلى استثنينا سانت أوغستين لكن ابن خلدون أعظم بشهادة تومبي أعظم بكثير ابن خلدون أعظم وأكثر واقعية وأكثر علمية من القديس اوغسطين بشهاده ارنولد تومبي في دراسة التاريخ في كتابه العظيم دراسة التاريخ ابن خلدون ذكر هذا في المقدمة لأنه رأى العالم الإسلامي المترامي الأطراف أيها الإخوة المنداح الجنبات يتقطع ويتمزق يتشلق وبتعبير عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله عليه كأن الله آذن بطي البساط شعر كأن بساط هذه الأمة يطوى ولاحظ ابن خلدون بذكاء وهو المتوفى في أول القرن التاسع ثلاثمائة أو سبعة أيها الإخوة للهجرة أن الآخر, الآخر الغربي الأوروبي بالأمس الفرنجي الصليبي بدأ يتقدم وينهض لاحظ هذا ابن خلدون وسجله بذكاء أيضا والسؤال الآن هل نحن بخير؟ أبداً لسنا بخير معروف وضع الأمة العربية اليوم ووضع الأمة الإسلامية لكن لماذا لا نرى لدينا حسا مرهفا بالتاريخ؟ أحجيب هذه النظرية نظرية صحيحة دقيقة كل دارس التاريخ يقر في العصر الحديث يقرنونها يصادقون عليها ما بالها لا تنطبق على الأمة؟ لماذا لا تنطبق علينا؟ أنا أقول لكم لماذا؟ لأن الذين ارادوا وأريد لهم أن يتصدروا المشهد وأن يقال هم دعاة الخير في هذه الأمة؟ وهم الذين يجب أن تستعيروا عقلهم ورأيهم ومنظورهم في الفهم والانطلاق والسلوك هؤلاء جماعة مغفرين ببساطة لا علاقة لهم بالتاريخ ولا بدرس التاريخ وأعجز من أن يفهموا التاريخ اصلا تعرفوا لماذا؟ لأنهم يحرمون دراسته اصلا ويفتون بوجوب إعدام وثائقه وبيناته يجب أن تعدم وتطوى ممنوع أن تظهر الناس ممنوع أن تدرس ممنوع أن تحقق شيء غريب الم أقول لكم؟ هذه أمة غريبة تفكر على نحو غريب جداً ليس لها نظير أيها الإخوة في هذا التيه والضياع هذا يقلق يقلق كل مفكر وكل مثقف حقيقي أيها الإخوة لا يجد له نظيراً طيب لماذا أيضاً؟ السؤال هذا ليس أي؟ أو, أو عفنا الجواب هذا ليس كافياً لماذا كان الأمر على هذا النحو؟ تعلمون لماذا؟ لأنهم لا يشعرون ولا يعلمون لا يشعرون بحجم انحطاطهم. لا الأمة ليست منحطه إلى تلك الدرجة التي تظنون الأمة في صحوة ممتازة طالما تحجبت النساء أو انتقبنا والتح الرجال واموا المساجد وأخذوا المساويك وحافظوا على الشعائر والطقوس وسبحوا بحمد السلطان الأمة ممتازة ليس بينها وبين أن تصبح كجيل الصحابة إلا خطوات يسيرة هذا هو مشروعكم هذا مشروعنا هكذا هم يعرضون هذا هو مشروعنا ماذا تحبون أكثر من هذا؟ تعرفون لماذا أيضا مرة أخرى؟ لأن هؤلاء غائبون ومغيبون ضائعون مضيعون هؤلاء لا علاقة لهم بالعالم الأخر هؤلاء لا يرون كيف يعيش الناس كيف يفكر الناس حتى الأجيال الأجيال الشابة الآن من الشباب والشواب في الأمة العربية الإسلامية هؤلاء لا علاقة حقيقية لهم بهم لا يعرفون كيف يفكر هؤلاء لا يعرفون العالم الوسيع المنداح الذي انفتح عليه ابناؤنا وبناتنا في الفكر والادب والثقافه والفن والسياسه لا يعرفون كبيرهم اعظم راس من هؤلاء في مصر ساكون واضحا لن احدد اسمه لا احب ان اجعلها شخصيه في محاضره جماهيريه امام ناس ومسجله انزل على اليوتيوب ويا للعار انا اقول له سارع بحذفها لكن سجلت مليون مليون من سجلها الرجل يطرح مقترحا بسيطا جدا لحل المشكلة الاقتصادية مصر فيها مشكلة اقتصادية كأكثر دول العالم هي الإسلامي العالم الإسلامي والعالم الثالث قال سهل جدا جدا كيف يا مولانا كيف يا خبير يا مفكر يا مجدد يا مصلح يا العلامة يا مولانا العلامة كيف ببساطة هكذا الغزو قال اخرجوا اغزوا وغذوا الكفار من الكفار اليوم؟ أوروبا أمريكيا أمريكا اللاتينية الهند الصين اليابان كفار هؤلاء الكفار شميل جدا وغذوهم وطبعا هو يفترض أنك ستخرج بسيفك الخشبي أو بالسواك وبالجلبية ستغذو وستربح آه العالم متوقف عند القرن الأول الهجري ستربح بالسواك إن شاء الله تعالى وبالمطاوي ربما بالمطاوي وبأعبد الخيام يغزو العالم المترسن بالنوى والهيدروجيني وبالأسلحة الذكية التي يمكن أن تدمر بلدك وأهلك وهم يجلسون في مكانهم يقذفون اللب في مكانهم كما فعلوا بملجوفيتش أيها الأخوة بالأسلحة الذكية اذهبوا وغزو يقول وبعدين يا مولانا طبعا القضية محسومة لم يقول هذا بس محسومة بدأينا وقال إيه؟ ثم نعود كما كانوا يعودون وكل واحد معه كذا وكذا رأس بهذا التعبير يتحدث عن قطعة الماشية كذا وكذا رأسا، آه ما أكثر ألفون رأسا؟ نصهم رجال، نصهم حريم. بتبي عضرب هكذا يقول اضرب جدول الضرب تعلمنا في الابتدائي سهل العملية برضو. كلنا نعرف جدول الضرب على القسمة. إيه؟ اضرب كل رأس بكذا وكذا. ما بالغب استاهل بحرس. ما هذا؟ ما هذا؟ شر البلية ما يضحك. شر البليه ما يضحك سذاجة هؤلاء في الاقتصاد لا تضارعها إلا سذاجتهم في السياسة الديمقراطية كفر وزندقه أحد هؤلاء قبل حوالي خمسين سنة وعارض بالعقليه التقليديه الرجعية فهذه الرجعية فعلا عارض أيها الإخوة معارضة عن نظام الملك القائم والدعوة إلى الجمهورية عارض وتحمس لماذا مولانا قال قيله لماذا تعارض النظام الجمهورية هذه الطراز حديثه كويس يعني أحسن جربنا الملوك قال لا أعارض على أساس ديني وين يا عبقري يا عبقري السياسة الشرعية والفقه السياسي قال لأن الله قال في كتابه تؤتي الملك من تشاء ولم يقل تؤتي الجمهورية أو الجمهورية من تشاء الله أكبر على الفقه السياسي الله أكبر وعلامه ومؤلفات ودروس أربعين سنة يدرس الناس وقد يظن فيها اتباعه انه من المصلحين المجددين المبعوثين على رأس المعى ليجددوا الدين كارثة سذاجة مش سذاجة حماقة صبيانية ولدانية في الاقتصاد وفي السياسة وفي الفكر وفي الفقه وفي الدين وفي الأخلاق في كل شيء شيء لا يكاد يصدق يا أمة ضحكت من جهلها الأمم المعرّ من قديم قال أغاية الدين أن تحفوا شواربكم نفس النمط اللعين يتكرر من الأيام المعري حف الشوارب كبر اللحة أعفو اللحة انتهت المشكلة الدين عاد كالأول ما شاء الله جدد الدين هكذا يجدد الدين فقال أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأم لا اليوم تضحك ونحن نبكي ونستغفل وندهس في الداخل والخارج قرنا تلو قرن والتاريخ نفس الشيء سذاجة في الوعي التاريخي تأتي تفتح أي ملف يقول لك لا يجوز أنت أثيم وتتغير نظره إليك يظنونك زنديقا ومدفوعا ومدخولا وموظفا ومن وراءك ومن يحركك القرآن يحركني مصلحة أمي تحركني الحقيقة تحركني على فكرة لماذا يغيظ هذا السؤال؟ تعرفون لماذا؟ لا حب أن اقسم بالله كعادة هؤلاء لكن أقول لكم أنا متاكد موقن بهذا لا توجد امه على وجه الأرض ماضيها ماثل وحاضر وبعنف في حاضرها كالأمة الإسلامية وأتحدىكم أتحدى اتوني بأمة ماضيها لا يزال ينبض أيها الإخوة بعنف في حاضرها كالأمة الإسلامية ثم يتساءل هؤلاء التائهون أيها الإخوة لما ندرس التاريخ وتلك أمة قد خلت الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله لما نحن اليوم ما زلنا سنة وشيعة وزيدية وإباضية وفرقاً وطوائف نحترب ونقتتل ويراد لنا أن نحترب وأن نقتتل بينكوا سين على فكرة أنا من الذين يتحدثون في هذا الشأن الفرقي أو الأفراقي أتحدث عن شيعة وسنة وزيدية وإباضية تحدث دائماً وقضي واضح تماماً أنا أدفع إلى مزيد من التسامح أنا ضد التكفير، أنا ضد التعبئ والتجيش ضد فتاوى ذبح الآخر وإخصاء الآخر وهناك من يفعل هذا ويدفع لهم في فضائياتهم سنوياً أكثر من مئة مليون دولار فضائيات في بريطانيا فضحتهم يا إخواني التقارير المكتوبة بالإنجليزية لأن العرب أمة لا تقرا هم يعرفون أننا لا نقرأ ما شيخنا لا يقرأون لا أحد يقرأ لا أحد يهتم ما الذي يهتم من الذي يهتم؟ معسسة راند أيها الإخوة ومعروفة راند والخلفيات الصيونية الصليبية لها كتبت في تقريرها هذا العام قالت نحن أنفقنا سبعمائة مليون دولار ثلاثمائة مليون الفضائية الفلانية ومائة مليون الفضائية العلانية في بريطانيا ما تفعل هذه الفضائية؟ أنا حذرتكم منها قبل ست سبع سنوات من هذا المنبر الفضل الله عز وجل قلت لكم هذه الفضائية واضح جداً تتظاهر وتتظاهر بانها تريد ان تقيم حوارا بين الشيعة والسنة يا حبذا بالحوار يا حي هلا بكل حوار والله يا اخواني يا حي هلا بالحوار مع الكفار مع اليهود مع النصارى مع الزنادقه مع الاحد فكيف لا يكون يا حي الف هلا وهلا مع اخواني المسلمين الموحدين من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله من اهل القبلة الواحدة والكعبة الواحدة ايها الإخوة كيف كيف لا ارحب كيف لا ارحب ابن تيمية في وقته عفى الله عنه وسامحه كتب كتابه أيها الإخوة واضح جدا جدا الرجل يدعو إلى حوار مع ملك قبرص ولكنه كان تقريبا استئصاليا مع الفرق الإسلامية الأخرى نفس النغمة تتكرر اليوم نرحب بالحوار مع اليهود والنصارى أهل وسالم حتى مع ملاحظة والكفار أهل وسالم بالحوار دينا دين حوار دينا دين حوار لكن ندعو إلى التعبة والتجيش ضد الآخر المسلم الموحد من أهل لا إله إلا الله لماذا؟ أحب أن أفهم لماذا وأنا مألوم ومكبوت وممرور تعرفون لماذا؟ ببساطة وأنتم تعرفون لأن العدو يريد هذا أقسم بالله لأن العدو يريد هذا وأقسم بالله مرة أخرى لأن العدو يدفعهم إلى هذا لا يدفع حول أستوذج المغفلين من المشايخ وغير المشايخ يدفع الساسة يدفع السلطات الحاكمة أيها الإخوة عندها أجندات سياسية تفرضها على إيه؟ على المفكرين والصحفيين والمثقفين والمشايخ البل هكذا سأسميهم لن, لن انعتهم بنعت أحسن من هذا هؤلاء اليوم بل ليحمد ربهم غدا سيظهرون على حقتهم مجرمون سيظهرون مجرمين قتله يوم تدور المعركة ويذبح بعضنا بعضا، سيقول العالم كله العالم المسلم لعنة الله عليكم انتم الذين أرثتم هذه النيران لعائن الله عليكم الى يوم الدين انتم الذين احرقتم عالمنا الاسلامي ضيعتم ثوراتنا ضيعتم استقرارنا اجهضتم نهضتنا نحن أقليم يا اخواني الشرق الاوسط العالم العربي والاسلامي اكثر ما يحتاج أنا اقول لكم الى الاستقرار الى الهدوء لا استقرار ولا هدوء والتعبئه والتجيش والنفخ وتوفير الدم 24 وعشرين ساعه في الفضائيات وعلى المنابر على صهوات المنابر حروب ما شاء الله يمتطون منابرهم كأنهم يمتطون يا خير الله اركبي ليذبح الأمة بعضها بعضا تبا لهم اللهم إني أبرأ اليك منهم وممن دفعهم وممن يدفع لهم شيء يكاد يصدق أيها الإخوة كما قلت لكم عودا على بدء يتوني بأمة ماضيها حاضر وبعنف ونبض كالأمة الإسلامية الى اليوم كان حرب الجمل وصفين وستخيفه حاضره الى اليوم وهي التي تجعل من الشيع شيعيا ومن الزيد زيديا ومن السن سنيا الى اخره الى اخره اذن لا مناص لا مناص لا مناص من ان نفتح هذه الملفات ايها الاخوه لماذا ناتجه الفتح بالدراسه الصادقه المتعمقه مش الاستهبال اسمحوا لي بهذه العباره وانا أعتذر منكم ومن المستمعين هذا اسمه استهبال واستغفال مش بالأكاذيب مسلسل الحسن والحسين مسلسل حسن والحسين مسلسل قعقاع ابن عمر مسلسلات زور وإفك وكذب تعتمد من؟ تعتمد رواية سيف ابن عمر التميمي أكبر كذاب في تاريخ الرواة أكبر كذاب سيف ابن عمر بشهادة كل علماء الحديث كذاب يقول ياحي ياعبد المعين فلس خير منه هذا الكذاب قال واتهم بالزندقه كما قال ابن حبان قال سيف بن عمر التميمي متهم بالزندقه هذا خلق لنا تاريخا لم يوجد يوما زيف التاريخ كله لعنه الله عليه على فعله زيف تاريخنا أيها الاخوه واعتمدت روايات وزيوف الطبع للاسف رحمه الله عليه ساق ولكن هو ينقل فقط ساق في تاريخ ثمانمائة رواية لسيف ابن عمر سبعمائة نحو أربعين طب تقريبا سعمائة وخمس وثلاثون سعمائة وثلاثون رواية منها عن تلميذ هذا الرجل وهو كذاب شعيب ابن إبراهيم قولا واحدا تاريخ من الكذب تاريخ من الكذب بما يتعلق بفتنه عثمان كله كذب الجامر صفير كله كذب الأكاذيب لا أول من آخر هذه الأكاذيب جسدت مسلف اسمه الحسن والحسين يظهر لنا الحقيقة هذه ليست حقيقة ليس هذا من الحقيقة في شيء كفى كفى. عيب على أمة أن تكتب على نفسها كذبنا على أنفسنا 1400 سنة ألم تأتي لحظة المحاسبة لكي نكون دين الجراء والصدق العلمي المنهجي المهني أن نحدق في عين الحقيقة كما نحدق في عين الشمس وإن آلمت الحقيقة مرة وتساءلت لماذا هي مره لماذا يقول شوقي ان الذي جعل الحقيقه علقمه لماذا هي علقم مع ان الحقيقه في ذاتها ولذاتها لابد ان تكون جميله وجليله وحلوه ولذة ومستعذبه تعرفون لماذا لان أعداءها ابوا الا ان يجعلوها مره الحقيقه لا تقف ايها الاخوه منتصبه مفرده متوحده في الميدان ابدا يتناوشها الاعداء من كل جانب الشهوه والغرض والحسد الحسد والحقد واللوثة العقلية واللوثة النفسية والمنفحة والمصلحة والطائفية والمذهبية والسياسة ودجل السياسة والحزبية والضعف البشري والسعم والملل أيها الإخوة والنظر القاصرة النظر في موضع القدمين أعداء الحقيقة يجلون عن العد والحصر فيجعلونها صعبة جدا جدا جدا مجاهد وفدائي هو الذي يريد أن ينشد الحقيقة أكثر جهادية واستشهادية منه هو الذي يعانقها أيها الإخوة ويتقبلها برحابة صدر ويبشر بها هذا قضاء نفسه بالشهاده حتماً حتماً ربما مادياً ربما معنوياً ربما مادياً وقطعا معنوياً لذلك الحقيقة لا يمكن أن يستفيد منها حقاً إلا أجيال تأتيه الجيل حاضر من الصعب الجيل حاضر دائماً يؤدي ثمنها الشهادة الفدائية فقط ليستفيد منها جيل آخر جيل آخر نفس الشيء أيها الإخوة وهكذا لكنها تعبر كما يقال بالإنجليزية تعبر من هم جيناتها؟ من هم ورثاتها؟ رجال على مثالية عالية جداً إلى حد أن يتهم بالجنون لماذا؟ ما دامت الحقيقة كل هؤلاء أعداؤها لا يمكن أن تعبر أيها الإخوة إلا إذا حملها رجال من طراز فريد جدا جدا إلى حد أن يتهموا بالجنون أو الحمق مستعدون ومتأهلون للتضحية بكل شيء في سبيل أن تعبر الحقيقة لكن أين هذا؟ أين هذا من منهج علمائنا الذين أهالوا التراب ويهيرون إلى اليوم على تاريخنا وعلى بيناته وعلى وثائقه واحد يقول لي أن تتكلم كلام شعر خطابة أو كلام منهج تحقيق يا يخي كلام وثائق وأذلة وبينات الإمام أحمد بن يفتي في شأن الأحاديث الرديئة وأستغفر الله من تعبير أحمد هذا وأستغفر الله لنفسي والإمام أحمد لأن الأحاديث الرديئة ليست وقفاً فقط على الأحاديث الموقوفة بين احاديث المرفوع يا رسول الله ايضا تسميها يا احمد رديئه استغفر الله العظيم لماذا ببساطه ايها الاخوه حين يتحدث الرسول ويصح عنه انه تحدث وقال وهذا الحديث لا يتفق مع اهواء الطائفه والحزب والسياسه على رسول ان ترجع وان يسكت وعليك ان تحرق حديثه وان تدفينه في الارض ويحرم عليك ان ترويه ويحرم عليك أن تستمع إليه، ويباح لك بفتوى أحمد أن تسرق الكتاب أو الورقة أو الرق الذي كتبت فيه الأحاديث الرديئة وأن تخرقها وتحرقها. اعتدي على غيرك، ما في مشكلة؟ على مال غيرك؟ هذا مال غيرك. الوثيقة مهمة. حرقها وغرقها. روايات كثيرة. من شأن يعود إليه لكي يضم كما صدمت وصدمت. أيها الإخوة، فاليعود الجزء الثالث من كتاب السنة لأبي بكر الخلال. من الطبقة الثانية من أنجب تلاميذ الحنابلة جامع علوم وعقائد أحمد المجلد الثالث والكتاب مطبوع في السعودية ومحقق هناك المجلد الثالث اقرا فتاوى أحمد الإمام الذهبي في سير اعلام النبلاء نفس الشيء ويأمر بإخفائها وطيها وإعدامها من أجل من يا أخي إذا كان الرسول تحدث وصرح وبلغ وأبرع ذمته وحذرنا من بني فلان وبني علا في احاديث قويه وصحيحه وبعضها مستفيض لماذا نسكته نحن ما احنا نحن نحن لا نؤمن بالسنه المحمديه نؤمن بالسنه السياسيه نؤمن بالسياسه لا بالدين اليوم في علم النقد يا إخواني في اوروبا هناك مصطلح يقولك نص السلطه وسلطه النص حجه السلطه وسلطه الحجه تعلم النقد المنطيقة يعني علم التأويل ما معنى هذا الكلام حتى نفهم شيء بسيط هو الآن هناك نص معين وليكن الهيا أو نبويا هذا له سلطة على الناس بلا شك سلطة معرفية توجيهية توعوية إرشادية إيه؟ هذه سلطة النص لكن هناك نص السلطة السلطة القاهرة المتغلبة الفارضة والضاربة بأطنابها لها نص معين تريد أن يتلى هذا النص 24 ساعة على الناس للأسف تلي علينا 14 قرنا انتبهوا من يقرأ ويحق 14 قرنا وهذا النص يتلى علينا نص زائف مكذوب أنا الآن بصدد عقد دراسه سريعه كيف اجهضوا النص النبوي وأقاموا النص السياسي كل شيء يدينهم يدمغهم يحذر منهم يكشف حقائقهم قاله الرسول أسكتوفوا وأعدموا فإن لم يفلحوا ومروا عبر قابلوه بزيف على الضد منه تماما لا ت... شيء لا يكاد يصدق أقسم بالله أنا أتعجب لا يكاد يصدق صح أنه قال كذا كذا لكن نحن نقول كذا كذا على لسانه كذب طبعا مصنوع مصنع كل شيء, كل شيء هذا نص السلطة هذا نص السلطة أنا أقول لكم الأمة الإسلامية ونحن منها بحمد الله تبارك وتعالى أه الأمة الإسلامية لديها نزوع وقابلية أن تصدق نص السلطة أكثر من أي نص آخر وفعلت هذا على مدى أربعة عشر قرناً طبعاً تقول لي فصل الله هذا يحتاج إلى محاضرات عشرات الساعات أنا أفعل هذا كل سبت أفعل هذا من أرد أن يتعلم وأن يسمع أفعل هذا وأن يناقش وأن يرد عليه كل سبت أفعل هذا عشرات الساعات نثبت هذا بالبينات والأذلة والوثائق ليست لك إلا أن تناقش وأن ترد أو تنسحب هذا هو نصدق نص السلطة أيها الإخوة تعرفوا لماذا؟ هذا كله أدى إلى تسخيف وتهزيل الوعي التاريخي لدينا حتى أبسط اليوم بالذات الخطبة كانت عن بؤس الوعي التاريخي في الأمة الإسلامية بشكل منقطع نظيف في الأمم المتحضرة اليوم وربما بالأمس أيضا أولا لكي أكثف وأجمع نفسي كما قلت أعيد وأكرر لا توجد أمة يعيش ماضيها في حاضرها ويرتهن مستقبلها كالأمة الإسلامية ثم هي تتساءل لما ندرس التاريخ قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وهذه فتنة لا تفتح باب فتنة على الناس ليس لدي وقت أن أرد على هذا وهذا لكن ربما فعلت أيوة. اثنين أيها الإخوة ثانيا يأتون يظنون أن التاريخ رواية وهذا هذا مضحك تماما ومعجب يعني يثير العجب والاستغراب تاريخ عمره بكر رواية تاريخ رواية ورؤية صال اليوم أي مؤرخ يفهم فلسفة التاريخ قل لهم التاريخ بكلمة هناك مئة التعريف مئة التعريف للتاريخ تاريخه الإسلامي تاريخ الحقبة المؤسسة يوشك أن يكون كما قال مارك وين قال الحبر الذي كتب به التاريخ هو تعصب سائل ليس للنبي وليس للصحابه المكرمين للذين ظلموا هذه الامه واستباحوا حقها في حكم نفسها تعصب سائل هذا تاريخك الحبر الذي كتبه التاريخ هو تعصب سائل ليس حبرا حقيقيا للاسف الشديد ايها الاخوه طيب فيظنون قلت سل اي مؤرخ سيقول لك التاريخ في احسن تعاريفه وتحديداته روايه ورؤية وهو بلا رواية مضلة لك تضييع تمغفل أو استغفال أو استحماق أبداً وأحد لي وضح سأوضح لكم يا أخوان هل رأيتم مؤرخا في العالم المتمدن اليوم المتحضر يتناول تاريخه السياسي على قواعد شبه القواعد الفقهية استصحاب براءة الأصل يبقى الإنسان بريئا ما لم يثبت هذا بالقطع لا نحب ويجب أنه دائما نستصحب معنا حسن الظن لأن بعض الظن إثم نحن وإن الظاهر والله يتولى السراهر هذه طريقة بالنسبة لي مضحكه جدا بالنسبة لاكل أي مؤرخ ستجعله ينتف شعره رأسه يقول هكذا تدرسون التاريخ إذا أن أنتم لا تعشون في الحاضر هذا ألهمني جملة أيها الأخوة أقولها أعجز الناس عن إدارة حاضرهم يدريونهم مانجمنت يعني أعجز الناس عن إدارة حاضرهم وفهم حاضرهم لذلك لا مستقبلهم تعرفون من أعجزهم عن فهم الماضي الذي لا حس تاريخيا له لا يمكن أن يفلح في إيه كونفوسز ذهب إلى أبعد من هذا كونفوسز قال مرة نشوفته قبل خمسة آلاف سنة وين الأمم وين إحنا يا حسنا على أمة محمد يا حضرة من بعد أحبارها ورهبانها أضلواها السبيلة كونفوشيوس من خمسة آلاف سنة كتب يقول من أحب أن ينظر إلى المستقبل ليس الحاضر المرء الموجود الماثل إلى المستقبل كتابا مفتوحا، فليحسن درس الماضي. افهم الماضي جيدا، تفوز بالحاضر والمستقبل. الله أكبر. شو حقول؟ ولكنه كونفوشيوس استتلى يقول، ولكن التصديق التام لكل ما كتب المؤرخون هو شر من عدم وجود مؤرخين اصلا لو عدم التاريخ أفضل. من أن تصدق كل ما كتب المؤرخون بين مزدوجين بقول وخاصة أمثال سيف ابن عمر التميمي الكذاب أكبر كذاب بالمناسبة واحد يقول لي ليش القعقاع ابن عمر تعرفون لماذا؟ طبعا أنسا تصطمون تحزنون لا بأس أن تحزنوا وقد فقدتم وهما على أنكم قد اكتسبتم حقيقة لا يوجد بشر لم يوجد يوما بشر اسمه القعقاع ابن عمر ويا حسر ما بعرف أنجل أنزول ولا غير ما بعرف من هو لم أحضر مسلسل يا حسرة على المخرج وعلى المنتج وعلى الناس الذين ضيعوا الساعات في رؤية البطل المغوار الذي قد يربو في البطولة على خالد بن الوليد أحياناً من بني تميم انتبهوا سيف بن عمر تميمي واحد يقول لك كيف؟ لانه بس سيف بن عمر كذاب لا يا جماعة لم يتحدث أحد من خلق الله عن واحد اسمه القعقاع ابن عمر التميمي قبل سيف ابن عمر التميمي المتوفى 88 للهجرة أنا الآن عدنان إبراهيم في القرن الحادي والعشرين. الآن أتحدث عن شخصية كبيرة في عالم الفروسية والسياسة في القرن التاسع عشر في ألمانيا مثلاً أو في مصر لم يحدث قبل أن تحدث عنها أحد لا في ألمانيا ولا في مصر ولا في العالم فجأة في القرن العالم الـ 21 كتب عدنا نتحدث عن هذا السياسي هل سيصدقني طفل صغير؟ مباشرةً هذا كثير قلوه اختلقه هذا ما فعله سيف بن عمر التميمي لم يتحدث أحد مطلقاً ولم يوجد شخص اسمه إلقاء قاع بن عمر فنش أشوفنا ظهر معين مع, مع سيف بن عمر التميمي يخلق قبطانا لقومه وطبعا أدار عليه معارك وأحداث وأشياء ويا حسنة كما أخذت لكم أنتم وأنا فقدتم بطلا كبيرا وإلى الأبد لن تستردوه تعرفون لماذا؟ لأن التحدي أقامه دارس التاريخ الإيقاظ الصادقون من أكثر من عشرين سنة وقالوا لكل من ينكر نتحداك إتقينا برواية واحدة عن غير الكذاب. ايتينا برواية عن غير سيف بن عمر قبله طبعاً ليس بعده، بعده طاع الطبري أخذ روايات وكل ما فيش مشكلة. وانتج مسلسلاً كاملاً فلان وعلان. آه بروايات سيف بن عمر. لماذا لماذا هذا الكذب؟ أمة تصدق الأكاذيب؟ فكونفوشيوس يحذرنا يقول التصديق التام لكل أقوال المؤرخين هو شر من عدم وجود مؤرخين أصلاً يا أخي ذكاء البشر هذا الذكاء البشري كم في الشوارس خمسة سنة هذا؟ في ذكاء في وعي هذه الأمة اليوم قلت لك لا التاريخ نبنيه على حسن الظن طيب سأعطيكم مثالاً بسيطاً جداً بالله عليكم هل يوجد أحد في العالم اليوم؟ وخاصة في العالم العرب والإسلامي عالم يعين تحت وطقة الأكاذيب أيها الإخوة والدجل السياسي يصدق حاكمه السياسي حكام العرب ما شاء الله توقيت العرب يعني أوه خطب رنانة وخطب إسلامية أو قومية وطبعاً ووطنية ما شاء الله من أجمل ما يكون ولا واحد يصدق هؤلاء الكل يعرف أنهم كذباء يقولون شيئاً وفي الخفاء عكس هذا الشيء تماماً قبل بضع سنين فضحهم كارتر وكتب هذا حتى إيه؟ أكثر مرة قال هؤلاء أنا لا أحترمهم هكذا قال لا أحترم الزعماء العرب هو أكثر احترماً منهم والله وأكثر صدقية منهم الذي كتب عن إيه الذي كتب عن الأبارت هايد الإسرائيل وقامت عليه قيامة الصحيونية في العالم على جيمي كارتر أصدخ من حكام العرب الدجاجلة قال لا أحترم هذه الشخصيات أنا لا أحترمها لماذا يا الرئيس السابق؟ قال لأنهم يملؤون الدنيا ضجيجا وصياحا باسم فلسطين والقضية الفلسطينية وإسرائيل قال ومدة حكمي تقابلت مع الكثير منهم خاصة يعني ما شاء الله اللي هم إيه حاملين الهم يعني دول الطوخ قال ولا مرة طبعا هو دا بهذا كذبوني قال ولا مرة ناقشوني في ملف فلسطين كذب هذا كله استهلاك محلي بس للدول تبعتهم الشعوب الغلبانة المستغفل عبر 1400 سنة ما زالت مستغفلة وباللغة الدارجه مضحوكا عليها هل يصدق أحد فيكم؟ هذا أبداً, أبدا نحن يا جماعة نحن بشر البشر عالم معقد عالم متركب ومتراكب يعني أنت يوميا تمر بضروب الخداع والغش والاحتيال لا عد لها ولا حصر يتبسم لك ابتسام صفراء ومن ورائها قلب ملآن بالحقد والغيظ اليس كذلك إيه؟ يعطيك يدا تسبح وبالاخرى إيه خنجر ليذبح عادي يوميا هذا أه؟ يدعي العفه وهو معروف ما شاء الله يخاتلك ويخادعك عن اهلك ومالك باسم كذا هذا الناس العاديون طبعا ليس كل الناس هكذا اعوذ بالله لا زال اخير في الناس وهم كثر لكن هؤلاء في الناس والى يوم إيه يلقى الله الناس موجود هؤلاء فكيف بعالم السياسة الذي يتأسس أصلاً على الاستغفاء والتحالفات الخفية والسرية وعلى المصالح والتوازنات وعلى الكذب والختل والخداع كما قال أحد السياسة قال انا اعرف السياسة وهذا قال مهنتي قال هي تتعلق برجال السياسة يأخذون أموال الأغنياء وأصوات الفقراء ويقطعون وعوداً للجميع قل ما يفون بها هذه السياسة دجل في الفدجة فما شاء الله تأتي الآن تفهم لي السياسة عبر التاريخ وهي واضح أنها سياسة مكر وسياسة تغلب وسياسة لعب الوصول إلى السلطة وتغول أموال الأمة وحرياتها ويقول لا نحسن الظن ما تريد أنت أنت تريد من رواية أنت تريد من رجل سياسي في تاريخ كان يقول لك أنا البعيد لعين والدين وأنا فعلت كذا وكذا وكذا هكذا هل تفهم ما الآن؟ هذا لم يحدث ولا يحدث صحيح؟ الطواغيت الكبار حين يضربون بالنار كما حال القذف يقول لك إيش فيكم؟ خير، يقول إيش في مشكلة لآخر لحظة عجيب يا جماعة، وستقول لي إيش هالإنسان هذا؟ فعلا أكبر طاغوت، ليس إيكوا بس؟ القرآن علمنا يأتي هؤلاء يوم القيامة يحلفون لله كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء بحاولوا يخدعوا رب العالمين، يوم القيامة كمان والجني هم والنارهن والله يا رب الله تحلفوا تحلفوا تحلفوا الله مش يكو بس القرآن حدثنا أنهم يقذفون في أعماق وأطباق جهنم يصلونها سعيره وغالب يقولوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار إيش القصة يا جماعة إحنا بس هنا طب وين بلال وين سلمان وين عمار وين أبو ذر ليش إحنا هنا بس مش مش قادرين يقتنعوا لحد الآن مو في جن أنهم على باطل والجماعة الآخرون إيه على حق شو هذا الإنسان فنسأ الله أن يكشف الغماء عن عقولنا وبصائرنا انتبهوا أكبر مخادع لك هو نفسك لا تعطي نفسك فرصة أن تخدعك انتبه إنجاز عليك هذا خدعك كل من في الأرض وأنت لا تدري انتهيت خلاص ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون إذا لاحت لك الحقيقة وضح لك الحق ببرهانه ابخع مباشرة لا تتردد قل اي والله إنه لحق انتهى لا تتردد وتتفلسف وتؤول وتعمل نفسك تضيع الله قالك تضيع سأخذلك بعد ذلك ساتركك هكذا في عمه إلى أن تلقاني شيء مخيف, شيء مخيف فنحن نتناول التاريخ بهذه الطريقة ليس كذلك يا أخواني ليس كذلك التاريخ رؤيه تدعم روايه هم الروايه الوثائق فالقرن التاسع عشر في اوروبا هنا كان العلم الخفاقي المرفوع في علم التاريخ للمدرسه الوثائقيه وعرفت بالمدرسه التاريخيه للمدرسة الوثائقيه قالت الوثيقه اولا والوثيقه اخرا يعني التاريخ ماذا روايه امشي الروايه وثائق وخلي الوثائق تتحدث يمكن ان تتحدث الوثائق من الصعب صدقوني الوثائق صامته بالرؤية أنت بالافتراض العلمي هذا هو جوهر العمل العلمي بالافتراض تستطيع, تستطيع أن تختبر المسكوت عنه التاريخ عموما تفاريق مزق أيها الإخوة لا تنتظم ولا تتآذر ولا تصبح عالمة معقولية بتعبير هيكل إلا, إلا ضمن رؤية وافتراض علمي معين وإلا تبقى مزقا أنت لا تستطيع أن تربط هذا بهذا بهذا أنا أقول لكم من درس التاريخ برؤية والله العظيم سوف يصدح رأسه سوف يجد ارتباطا بين كل شيء عجيب لن يصدق يا إخواني وبالتالي سيسقط اعتراضه لما تدرس هذه المسائل أدرسوها لأنها ترتبط بكل شيء في حياتنا ما رأيكم بالعقيدة وبالسياسة وبالثقافة وبالاجتماع وبالأخلاق وبالرواية وبالأدب وبالفن بكل شيء بكل حياتنا وبماضينا وحاضرنا مستقبلنا كمان إذا فهمت التاريخ على كل حال مدرسة إيه؟ الوثائقيات هذه كانت في القرن التاسع عشر من أشهر أعلامها الأنجلو أه؟ وأمثاله الوثيقة أولا الوثيقة آخرا في القرن العشرين أيها الإخوة في مطع القرن العشرين تعرضت هذه المدرسة وهي مدرسة وضعانية تأثرت بالفلسفة الوضعية فلسفة أوجس كونت تعرضت لضربات شرسة جدا جدا ونشأت لدينا مدرسة جديدة مدرسة جديدة نقدية تؤمن بالتركيب تؤمن بالتركيب هذه المدرسة انتهت مع فردناند بوردوي إلى ما يعرف أيها الإخوة إلى ما يعرف بمدرسة التاريخ الجديد التي ذابت فيها الفروق بين التاريخ وبين السوسيولوجيا والإثنولوجيا علم الأعراق والعنثبولوجيا علم الأناسة و ما يتعلق بالديمغرافيا وما يتعلق بالجغرافيا وما يتعلق بالسياسة وما يتعلق بالسيمانتكس أيها الإخوة واللسانيات واللغويات والمعجميات والفيلولوجيا كل هذا اصبح يعتمد في دراسه التاريخ طبعا اليوم اليوم بتفكر انه في مؤرخ ذكي يحترم نفسه منهجيا تغيب عنه لغه النص يعني مثلا لا يكتفي المؤرخ الحاذق ان يقرا الحديث والحديث صححه البخاري او مسلم هذا كلام فارغ عنده كلام مهم بس كلام فرغ أن تكتفي به أن تكتفي به كلام فرغ لماذا سأقرأ لغة النص أحيانا لغة النص واضح أنها تنتمي القرن الثالث الهجري أو الثاني مش للقرن الأول مش لعصر محمد كذب تعرفون مثل ماذا مثل التمثيليات العربية يأتيك هارون الرشيد يقول لا تقولوا هذا وما قولكم هذا إلا إيه كالذر للرماد في العود ذر للرماد هذا مثل فرنسي يا حبيبي وهذا ترجم في القرن التاسع العشرين مش موجود هذا لن تجد كلمة ذر للرماد في العيو في كل تاريخ العرب الأدبي ويأتي هرر رشيد يتكلم بلغة ذر للرماد في العيو هذا اسمه هبل ليه؟ فهمتوا هذا الهبل يحدث مثله في الأحاديث النبوية النبي يحدثنا وصح هذا السند عند فلان وعلان عن فرقة من أمتي يقال لها القدرية ألعن من الماء قدرية؟ النبي يتكلم عن القدرية هكذا؟ وعن فرقة المرجئة؟ وعن فرقة الروافض يكون في أمتي وناس وقال لهم الروافض تصدقون؟ هذه اللغة أفراقية نشات في القرن الثاني والثالث يا حبيبي لا يمكن لدارس محترم أن يقبل تصحيح مش البخاري مليون بخاري مثلاً نفترضنا لامثال هذه الاحاديث انتبهوا واحد يقول حتى علم الطب علم الطب مهم جدا جدا علم الإثنالوجيا علم الأنثبولوجيا علم الوراثة اليوم لا يغيب عن مؤرخ حاذق وذك ايها الاخوه اثر الوراثه في السياسه وفي التاريخ كيف يعني انا ساعطيكم مثالا هذا المثال واضح جدا وقريب وله تأثيره اسره عرفت في الجاهليه كما عرفت ايه بعد الجاهليه بالقسوه النساء كالرجال عندهم قسوه تبلغ حد الوحشيه تبلغ الى حد اكل اكباد الناس الموتى بعد تشويهم وتقطيعهم عندهم وحشيه غير طبيعيه تفهمون قصدي نفس الشيء هؤلاء قطعوا رأس ابن بنت رسول الله وعوطعوا الخير صدره وأخذوا رأسه وحملوه من مكان إلى مكان وضربوه بقطير حديد على أسنانه وحشية لوحش دموية أسرة هذه معروفة رجاله ونساه واحد ومعروفة بالفسق والفجور في الرجال وفي النساء لن أفصل الحب يخذ التفصيل يقرأ البيانات ويتعمق في التاريخ ويسيبنا من سيفة بن عمر ومسلسلات الكاذبة هو الزيف الكاذب هذا في أسرة عرفت بالأحقاد التي لا تنسى ولا تمحى، بالغثل سوى على أنها أيها الإخوة تمتهن التجارة وتمعن في المرابع، تستغرق في التجارة تجارة مهنة شريفة ومن أحسن مهن، لكن إذا استغرق الإنسان فيها وصلوا التجار إذا استغرق فيها بصدق ركّت قيامه وتصبح القيم عنده ضعيفة، تصبح الثبات القيم عنده الأخلاقي هش وضعيف، عنده أولويّا لماذا؟ الانتزاع الربح. الربح بأي طريقة هذه أسرة بشكل عام طبعا هناك صفات أسوأ من هذا لسه بكثير ولذلك هذه الأسرة أصرت على مواعيد الإسلام ورسوله وحزبه إلى الساعة الرابعة والعشرين في يوم الإسلام إلى فتح مكة ولما أسلم كبيره أبو سفيان نبي قال له قلها أبو سفيان قل محمد رسول الله قال يا محمد في النفس منها شيء مش بصدق للحين العالم كله صدق ومش كده صدق مش قادر حيل بينهم وبين ما يشتهون هذا إذا اشتهى بعدين يأتي أحد هذه أحد أفراد هذه الأسرة ويتسنم أعظم سلطة في الدولة مثلاً ماذا تتوقعون من أن يكون برا رحيما مؤدبا صاحبيا جيدا ما أحسن منه أنا أقول لكم هذا اسمه عباد تاريخي لا يسوق على أي مؤرخ والله العظيم هناك المدخل الإثنولوجي المدخل الأنثو المدخل الوراثي في تحويل الشخصيات يا جماعة حتقولي أنت هي سطلتنا إثنولوجيا مش فاهمين ايش الهبل هذا لا يا حبيبي ما النبي قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم وفهمتوا انتم معناها معناها شرهم في الجاهليه شرهم في الاسلام مفهوم يا اخي خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا وضبطها بعضهم فقهوا يعني علموا النبي يتحدث عن المدخل ايه الوراث يا جماعة شخصية طبيعة الشخصية من مين أنت؟ من أي أصل؟ ولا صحيح ابن الأصل دائما يجره أصله يمنعه أصله يمنعه أصله شفنا الفتك وشفنا الغدر وشفنا نقض العهود تحت الأقدام وفي المقابل شفنا الإمام علي عليه السلام في أكثر اللحظات حراجة لحظات المعمى الضروس الحمراء الحمراء يبدي عورته يتركه يقول خلاص تركناه لا نحب ان نقتله ايش العظمه هذه يا ابا هاشم شوف العظمه شوف الرجوله شوف المجد البالغ في الشخصيات هذا هو هذا ابن عم الرسول طبيعي طبيعي يا اخي لا نهاشم هؤلاء هذولا مش عبشميون مش بني عبد شمس شيء لا لا بد ان نفهم هذا حتى المدخل الطبي واختم به الان ايها الاخوه المدخل الطبي وقد استخدمته شخصيا حين انجزت تحقيقي وتقصي عن موضوع موت النبي بالسم وقرأت بعض المراجع الأكثر حدثة في علم السم والسمية أيها الإخوة ووجدت أنه علمياً من منطلق علم السميات مستحيل أن النبي مات بالسم فالآن قل لي صح ما صحش هذا لا يعني أقول لك كذب علمياً كذب ما فيش واحد بتسمم بالسم هذا وبالذات سم سم إيه الزرنيخ كما حققته هذا فيه في بحثي وبعدين بموت بعد خمس سنين كلام فارغ علمياً اذا ما ماتش في اول شهرين ثلاثة أربعة مستحيل ان يموت بهذا السم بعد خمس سنين طبيا انتبهوا فالطب له مدخليه في درس التاريخ ايضا احب ان اقول اذا احببنا ان نفهم تاريخنا علينا ان نتعلم من الاخر كيف يدرس التاريخ كيف نبني وعيا بالتاريخ ليس بطريقه المدخل الفقهي أه؟ ان بعض الظن إثم واحسن الظن لنا الظاهر والله يتولى السرائر انت لا تتعامل مع الساسه اليوم بهذا المنطق تتعامل بهذا المنطق مع سياسي قبل 14 سنة؟ مش ممكن إذن لن تفهم شيئا لن تقع على شيء عليك أن تتزود برواية وتتسلح برؤية رؤية تستند إلى وتتأسس على قاعدة عريضة معرفية لها اعتلاق بشتى العلوم والمعارف التي تحق وتمس حاجة المؤرخ أيها الإخوة إلى تسلح بها أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله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 عبر دراسة رؤيوية ومنهجية صارمة ودقيقة أنا أضمن لكم والضمان عند الله تبارك وتعالى أن كثيراً من أدواء هذه الأمة سوف تشفى سوف تعافى منها الأمة أضمن لكم أن هذه الأمة بسنيها وشيعيها وإباضيها وزيديها ووالآخره ستكون أكثر تقارباً تعرفوا لماذا؟ لأن الذين لا يجمعهم الحق لا يمكن أن يجمعهم الباطل أكثر ما يمكن أن يقربنا الحق والحق وحده. الآن من سيكون ضحية لهذا الحق لا يعنيني والله. والله لا يعنيني. إيه؟ أنت لا تريد أن يكون فلان ضحية ممن تعدهم الجيل العظيم. لا يعنيني. أنا تعنين الحقيقة تعنيني الحقيقة. أما الذين أي سيظهر أنهم ضحايا لها في الأخير، وعندنا كنا نحن الضحايا في الحقيقة. والمخدوعين بها أولئك الشخصيات هذا لا يعنينا. نحن يعنينا الحق وقول الحق من ربكم. عسى الله تبارك وتعالى ان ييسر السبيل على الامه لتسلكه وعسى الله تبارك وتعالى ان يصلح ذات بينها اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وابرم لهذه الامه امه حبيبك محمد صلى الله عليه واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا أمر رشد تعز فيه اوليائك وتذل فيه انوف اعدائك ويعمل فيه بطاعتك يتآمر فيه بالمعروف يتناهى فيه عن المنكر وتأمن فيه سبل المؤمنين بعزتك وقو وقوتك يا قوي يا متين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت في عبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين نعوذ بالله من الحور بعد الكور نعوذ بالله من العمى بعد البصر اللهم اغفر لنا ولوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات احسانا وبالسيئات مغفره ورضوانا واغفر اللهم بين المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سبيع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه